وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند عند الله فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آذَاهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ انفسهم وازواجهن وامهاتهم واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا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 تالله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءكم فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَاغَةِ الْأَبْصَارِ وَإِذَاغَةِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بالله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 يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فرارا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَمُّوها وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا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 رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم تدور اعينهم كالذي غشا عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم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 دُونَ لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسن لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرج الله لمن كان يرج الله و يوم الآخرَِ وَذَكَرَ اللهَّه كث وَلَمَّا رَأمُؤْمنِنونَ الأأَحْزَابَ قالوا هذا مَا وَعددَنَ اللهَّ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهَّ وَررسُولُهُ وَمَا زَادَهُم إِللاا إِمَ وَتَسْممَا مِنَمُؤمننِينَ ررجَال صَدَقُوا مَا عَهَد اللهَّه عَلَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْذَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ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 وقال لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين, فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا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 وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء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 ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين, والصابرين والصابرات والصادرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين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 زَوَّجْنَاكَ هَا لِكَي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ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 وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن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 نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إن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 كان تشاء وماني بتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنا ان تقر اعينهم ولا يحزنن ويرضين ويرضين بما اتيتهم كنهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما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 ان يؤذن لكم الى طعام الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين انه ولكن اذا دعيتم فدخلوا فاذا طعمتم فانتشرو ولا مستانسين لحديث ان ذلك كان يؤذين نَبِيّ فَيَسْتَحِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن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 وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ على كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا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 وَوكانَ الله وَفور الرحيمام ل إَِّام يتَهِ المُنَافقونَ والَّذينَ فِي قُلوبِِم مرَبُ والمُرجفونَ في المدينة والمُروجفونَ في المدينة نُغرِيَّكَبٍِلَ نُغرِيَّكَ بٍِ ثمَّ لا يجاوعونكَ فيهَا إلاا قَليلَ مَلعونينَ أين ماَا سُقفون يَقْتُلُهُ وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ